بسم الله الرحمن الرحيم التسجيد الثلاثون من التذكرة ومنها الساعة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة وقال عز من قائل ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون وايضا ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون وقال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب وهو في القرآن كثير والساعة كلمة يعبر بها في العربية عن جزء من الزمان غير محدود وفي العرف هي جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة والذين هما أصل الأزمنة وتقول العرب أفعل كذا الساعة وأنا الساعة في أمر كذا تريد الوقت الذي أنت فيه والذي يليه تقريبا له وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام عبارة عن الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه وهو المسمى بالآن وسميت به القيامة إما لقربها فإن كل آتم قريب وإما أم تكون سميت بها تنبيها على ما فيها من الكائنات العظام التي تصحر الجلود وتكسر العظام وقيل انما سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة وقيل انما سميت بالساعة لأن الله سبحانه وتعالى يأمر السماء أن تمطر بماء الحيوان حتى تنبت الأجساد في مدافنها ومواضعها حيث كانت من بحر أو بر وتستقل وتتحرك بحياتها بماء الحيوان وليست فيها أرواح ثم تدعى الأرواح فأرواح المؤمنين تتوقد نورا، وأرواح الكافرين تتوهج ظلمه فإذا دعا الأرواح ألقوها في الصور ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور فإذا نفخ فيه خرجت من الصور ثم أمرت أن تلحق بالأجساد أو أن تلحق بالأجساد فتبعث إلى الأجساد في أسرع من اللمحة وإنما سميت الساعة لسعي الأرواح إلى الأجساد في تلك السرعة فهي سائغ وجمعها ساعة أو سائع الله تعالى أنم وجمعها ساعة فهي سائع وهنا في المطبوع سائغ وتحتاج إلى تحقيقه وجمعها ساعة كقولك بائع وباعة وباعة وضائع وضاعة وكائل وكالة فوصف أن سائر أموره في السرعة كلمح البصر وأمر السائق أقرب من لمح البصر قاله الترمذي الحكيم وذكر أبو نعيم الحافظ بإسناده وهب بن منبه قال إذا قامت الساعة صرخت الحجارة صراخ النساء وقطرت العظام دما ومنها القيامة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة وهي في العربية مصدر قام يقوم ودخلها التأنيث للمبالغة على عادة العرب واختلف في تسميتها بذلك على أربعة أقوال الأول لوجود هذه الأمور فيها الثاني لقيام الخلق من قبورهم إليها قبل المتابعه في الحاشية واحد حسن أبو نعيم في الحليه متابع قال الله سبحانه وتعالى عود بالله من الشيطان الرجيم يوم يخرجون من الأجداث سراعا متابع الثالث لقيام الناس لرب العالمين كما روى مسلم عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يوم يقوم أحدكم في رشحه إلى نصف أذنيه قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عنهما يقومون مئة سنة ويروى عن كعب يقومون ثلاثمئة سنة الرابع لقيام الروح والملائكة صفا قال الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا قال علماؤنا وعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته ولكنها قيامة صغرى وكبرى فالصغرى هي ما يقوم. على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه وحصوله على عمله وحصوله على عمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر والقيامة الكبرى هي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة والدليل على أن كل ميت يموت فقد قامت قيامته قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقوم من الأعراب وقد سألوه متى القيامة فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم أخرجه مسلم وغيره وقال الشاعر خرجت من الدنيا وقامت قيامتي غدات أقيل عقدات أقيل الحاملون جنازتي وعجل أهلي حفر قبري وصيروا خروجي وتعجيلي إليه كرامتي كأنهم لم يعرفوا قط قط، لم يعرفوا قط سيرتي غدات أتى يومي علي وساعتي. ومنها يوم النفخه قال الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى يوم ينفخ في الصور وقد مضى القول فيه ومنها يوم الزلزله ويوم الرجفة قال الله سبحانه وتعالى يوم ترجف الواجفة تتبعها الوادفة وقد تقدم ومنها يوم الناقور كقوله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور وقد تقدم القول فيه والحمد لله ومنها القارعة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها يقال قد أصابتهم قوارع الدهر أي أهواله وشدائده قالت الخنساء تعرفني الدهر نهشا وحزا وأوجعني الدهر قرعا وغمزا رادت أن الدهر أوجعها بكبريات نوائبه وصغرياتها ومنها يوم البعث وحقيقته إثارة الشيء عن خفاء وتحريكه عن سكون قال عن ترى وعصابة شم الأنوف بعثتهم ليلة وقد مال الكرى بطلاها وقال امرأ القيس وفتيان صدق قد بعثت, بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين غات ونسواني أو قد بعثت إذا كانت بالفعل في الحاشية واحد صحيح مسلم في كتاب الجنة اثنان متفق عليه البخاري في كتاب الرقائق ومسلم في كتاب الفتن متابع وقد تقدم القول فيه وفي صفته والحمد لله ومنها يوم النشور وهو عبارة عن الإحياء يقال قد أنشر الله تعالى الموتى فنشروا أي أحياهم الله سبحانه وتعالى فحيوا ومنها قوله سبحانه وتعالى ونظر إلى العظام كيف ننشزها أي نحيها وقد يكون معناه التفريق من ذلك قولك أمرهم نشر ومنها يوم الخروج قال الله سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا فأوله الخروج من القبور واخره خروج المؤمنين من النار ثم لا خروج ولا دخول على ما يأتي ومنها يوم الحشر وهو عبارة عن الجمع وقد يكون مع الفعل اكراه قال الله سبحانه وتعالى فأرسل فرعون في المدائن حاشرين أي من يسوق السحرة كره وقد مضى القول في الحشر مستوفى والحمد لله ومنها يوم العرض قال الله سبحانه وتعالى يوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه وقال سبحانه وتعالى وعرضوا على ربك صفا وحقيقة إدراك الشيء بإحدى الحواس ليعلم حاله وغايته, ليعلم حاله وغايته السمع والبصر فلا يزال الخلق قياما في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما شاء الله أن يقوموا حتى يلهموا أو يهتموا فيقولون قد كنا نستشفع في الدنيا فهلما فلنسأل الشفاعة إلى ربنا فيقولون ايتوا ادم الحديث وسياتي ان شاء الله تعالى قال ابن العربي وفي كيفية العرض احاديث كثيرة, أحاديث كثيرة المعول منها على 9 في 9 اوقات الأول الحديث المشهور الصحيح رواه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنهما واللفظ له قال ان ناسا في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس بالضخيرة صحوا ليس معها صحاب وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة؟ عيد من عند أن ناسا في زمن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نعم هل تضارعون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا قال وهل تضارعون في رؤية القمر ليلة البد ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة أو لتتبع على حسب الضبط ويحتاج إلى تحقيق الله تعالى أعلم ما كان تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير بن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبتي ولا ولد فماذا تبغون قالوا اعطشنا يا ربنا فسقنا فيشاروا ألا تريدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبتي ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فسقنا فيشاروا ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كانها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان عيد حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فماذا تنتظرون فماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن يمقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خروى على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم وذكر الحديث وسأتي تمامه إن شاء الله سبحانه وتعالى الثاني صح من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول من نوقش على الحساب عذب قلت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حساب يسير. قال ليس ذلك الحساب ذلك العرض وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الثالث روى الحسن عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الرابع روي عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه كأنه بذج أعيد يجاء بابن آدم يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج الحديث وسياتي إن شاء الله تعالى الخامس ثبت عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأبي سعيد الخدري واللفظ له يؤتى بعبدي يوم القيامة فيقال له فيقال له ألم أجعل لك سمع وبصر ومالا وبلدا وتركتك ترأس وترتع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول له فيقال له اليوم ساك كما نسيتني ولا والعياذ بالله عز وجل أكرم من أكرمين والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله عز وجل هذا حديث صحيح قلت خرجه مسلم والترمذي مطولا أتابع السادس ثبت من طرق صحاح أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقول له عبدي تذكر يوم كذا وكذا حين فعلت كذا وكذا فلا يزال يقرره حتى يرى أنه هلك ثم يقول له عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الحاشية واحد متفق عليه البخاري في كتاب التوحيد ومسلم في كتاب الإيمان اثنان متفق عليه البخاري في كتاب الرقاق ومسلم في كتاب الجنه ثلاثه ضعيف الترمذي في كتاب صفه القيامة وقال لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أبي موسى اربعه ضعيف الترمذي في كتاب صفه القيامه كتاب صفة القيامة وفيه اسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث من قبل حفظه خمسه صحيح الترمذي في التفسير واحمد ولم نجد ولم نجد الحديث عند مسلم ولم نجد الحديث عند مسلم ستة متفق عليه البخاري ومسلم متابع السابع وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنه وآخر أهل النار خروجا من النار ورجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها وذكر الحديث الثامن وفي الصحيح عن انس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله فيلتفد أحدهم فيقول أي رب إذا أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وروى مسلم يجمع الله الناس فيقوم, فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فياتون آدم فيقولون يا ابانا استفتح لنا الجنة فيقول لهم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك وذكر حديث الشفاعة قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله النشطان الرجيم ويوم يعرض الذين كفروا على النار وذلك قوله في الحديث المتقدم ألا تريدون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا قال القاضي أبو بكر بن العربي وهذا مما أغفله الأئمة في التفسير التاسع العرض على الله ولا أعلمه في الحديث إلا قوله في النص المتقدم حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين عز وجل سبحانه وتعالى وذكر الحديث قلت إذا تتبعت الأحاديث في هذا الباب على هذا السياق كان الحسن والصحيح منها أكثر من تسعة وقد خرج أو خرج عن أبي بردة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى وقوله في الحديث الآخر إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده فيوقفه بين يديه فيسأله عن جاهه كما يسأله عن عمله وخروجه مسلم عن نادي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان الحديث وسيأتي وخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب في الحاشية واحد صحيح مسلم وأحمد اثنان صحيح أحمد هناك حذف يحتاج الى تحقيق رقمه 192 حسب المطبوع ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح الترمذي والحديث غير موجود عند مسلم خمسة ضعيف قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الصغير وفيه يوسف, وفيه يوسف بن يونس أخو بني مسلم وهو ضعيف جدا ستة صحيح مسلم في كتاب الزكاة سبعة صحيح البخاري متابع الحديث وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ويتضمن من غير رواية البخاري عرض اللوح المحفوظ ثم إسرافيل ثم جبرائيل ثم الأنبياء نبيا نبيا صلوات الله عليهم أجمعين وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وخرج الترمذي وابن ماجة حديث الرجل الذي ينشر له تسعة وتسعون سجل وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى وهذا كله من باب العرض على الله سبحانه وتعالى عز وجل وإذا تتبعت الأحديث كانت أكثر من هذا في مواطن مختلفة وأشخاص متباينة والله سبحانه وتعالى أعلم وفي بعض الخبر أنه يتمنى رجال ان يبعث بهم الى النار ولا تعرض قبائحهم على الله سبحانه وتعالى ولا يكشف مساوئهم ولا يكشف أو لا يكشف او لا يكشف مساوئهم, مساوئهم على حسب الاعراب على رؤوس الخلائق قلت وأما ما وقع ذكره في الحديث من كشف الساق وذكر الصورة فيأتي إضاح ذلك وكشفه إن شاء الله سبحانه وتعالى في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذا الكتاب إن شاء الله سبحانه وتعالى وأما ما جاء من طول هذا اليوم ووقوف الخلائق فيه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عن قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقلت ما أطول هذا فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا ذكره القاسم بن أصبغ وقيل غير هذا وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ومنها يوم الجمع وحقيقته في العربية ضم واحد إلى واحد فيكون شفعا أو زوجا إلى زوج فيكون جمع. قال الله سبحانه وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع وقال لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وهو في القرآن العظيم كثير ومنها يوم التفرق قال الله سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحبرون واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون وهو معنى قوله سبحانه وتعالى فريق في الجنه وفريق في السعير ومنها يوم الصدع والصدر ايضا قال الله سبحانه وتعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا وقال سبحانه وتعالى يومئذ يصدعون ومعناهما معنى الاسم الذي قبله ومنها يوم البعثرة ومعناه تتبع الشيء المختلط مع غيره حتى يخلص منه أو حتى يخلص منه فيخلص الله سبحانه وتعالى الأجسام من التراب والكافرين من المؤمنين والمنافقين ثم يخلص المؤمنين من المنافقين كما في الحديث الصحيح إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد خروجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الحاشية واحد صحيح الترمذي ابن ماجه إثنان ضعيف أحمد وأبو يعلى كما في المجمع والبيهقي في الشعب ثلاث صحيح مسلم في كتاب الإيمان وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملوا وإفلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا رحم الراحمين